بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قول قولي ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في هذا الكتاب الجليل الشفاء للامام القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما أسمى به نفسه أي من الأسماء الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا بها نفسه وهذه الأسماء كما أشرنا من قبل قد تكون من باب الصفات وقد تكون من باب الأسماء وإذا عرفنا أن المراد بالصفة هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حياته كلها فإن وسمناه بالإسم يعني فلا مشاحة في في الاستلاح فلا مشاحة في الاصلاح لأن الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يكون دائما لمسمى فيسمى فلاناً في حياته وبعد مماته بينما الصفه تنتقل فاليوم يكون صائماً وغداً يكون مفطراً وبعد غد يكون مسافراً وبعد غد يكون تاجراً ويكون نجاراً ويكون وتنتقل الصفة من حال إلى حال لأن الصفات تتعلق بالحال التي يكون عليها الإنسان بينما الاسم فهو اسمه الذي سمي به فهو الاسم الذي سمي به مجرد عن ماذا مجرد عن الصفة ومجرد عن الزمان وعن وعن المكان فهو محمد لما ولد وهو محمد لما تزوج وهو محمد لما توفي وهو محمد لما قسم تركته التركه تقسم على ماذا تقسم على الاسم ولا تقسم على على الصفات ولا تقسم على الصفات ولكن إذا كان الاسم ولكن إذا كان الاسم ملازماً أو الصفة ملازمة للإنسان في طول حياته فهي تتحول من كونها صفة إلى كونها اسم تتحول من كونها صفة أي المتقلة المشتقة إلى كونها اسما ملازماً لصاحبها إذا فهمنا هذه النقطة قد يفهم بأن لا شحط بالسلاح في أسماء الله عز وجل كما ذكرنا فهل هي أسماء أم صفات فهل هي أسماء لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أم هي صفات لكونها مشتقة من افعالها فلا لم شحط بالسلاح إذا علم أن أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي صفاته سبحانه وتعالى قديمة إذا علم أنها قديمة القدم الذات بمعنى لم تكن في زمان دون, دون زمان وإنما كانت لله سبحانه وتعالى فهي أسمى من هذه الناحيه وإذا نظرنا إلى كونها مشتقة من افعالها فهي صفات من هذه الناحيه إذا نظرنا إلى اصل الشقاق فهي صفات وإذا نظرنا إلى كونها ملازمة فهي أسمى نعم وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وأما نبي الرحمة ونبي التوبة والمرحمة والراحه فقط قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وكما وصفه بانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويهديهم الى صراط مستقيم وبالمؤمنين مؤمنين رؤوف رحيم يعني اتى بمجموعه من الايات ليبين فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفات فهو نبي الرحمن قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والایه ابلغ من قولنا ماذا من قولنا نبي الرحمه لانك اذا قلت نبي الرحمتي فهو مضاف الى الرحمتي ولكن اذا قلت هو رحمه فانه صلى الله عليه وسلم عين الرحمه اي نفس الرحمه وذاتها وليس فقط مضافا إليها أو كانت الرحمة جزءا من سلوكه صلى الله عليه وسلم بل هو كله رحمة وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين فرحمة هنا تسوي الكاف في أرسلناك والكاف المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا اذا فهو صلى الله عليه وسلم أرحمة نبي الرحمة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم نفسه رحمة والعرب إذا أرادت أن تبالغ في اتصاف الشخصين بوصف ما تصفه بالمصدر تصفه بالمصدر فالقرآن الكريم يهدي اذا فهو هاد ولكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبالغ في كونه هاديا قال هدى للمتقين ما قالش هاديا للمتقين لان الهادي هو الوصف ولكن الهدى هو المصدر هو نفس الهدايه فهو صلى الله عليه وسلم نفس الهدايه كما انه صلى الله عليه وسلم نفس الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ورحمته صلى الله عليه وسلم تتجلى في كل ما جاء به تتجلى في عقيدته صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد تتجلى فيها الرحمة لأن الذين كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والبشر هم يعانون يعانون من ماذا؟ يعانون من تشاكس الشركاء يعانون من رغبات الشركاء يعانون ويعانون كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الجواب لا هل يستويان مثلا الجواب لا, لا لا يستويان الحمد لله اذا لم يكون يستويان أي العبد المشترك فيه والعبد الخالص لرجل واحد إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله أي على نعمة الإيمان والإسلام وتوحيد وعقيدة التوحيد لأن الإنسان عندما يعبد ربا واحدا وإلها واحدا فإنه يطلب رضا واحدا ويتجه إلى غاية واحدة ولكن إذا كان له عدة أرباب فرب يريد منك القيام ورب يريد منك النوم مثلا ورب يريد منك ان تذهب الى اليمين ورب يريد منك ان تذهب الى الشمال وهكذا فلابد ان يكون هناك تنازع كما يسميه الفقهاء كما يسمي النحاة التنازع في العمل معنى التنازع في العمل يعني ان اسما ما يريد هذا الفعل فاعلا ويريده الفعل الاخر فاعلا او يريده مفعولا فيكون متنازعا فيه فيكون متنازعا فيه هل يكون لهذا الفعل أو لذاك فكذلك الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى متنازع فيه والذي يعبد الله سبحانه وتعالى هو مرحوم متصف بالرحمة ومتصف به بماذا بالطمأنينة والسكينة لأنه لا يعبد إلا إلها واحدا ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعبد سبعة الهه قال كم تعبد من إله قال له سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء إذن عنده الهه متعددين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهمه بطريقة معينة فقال له فمن لرغبك ورهبك من ترصد لرغباتك ورهباتك إذا كنت محتاجا فعلى من المعتمد وإذا كنت مضطرا فعلى من الاعتماد فقال الذي في السماء وهذا واضح في القرآن الكريم أن المشركين عندما يكونون في ساعة وراح وراحة وطمانينه يعبدون آلهة متعددين وإذا كانوا في اضطرار دعوا الله مخلصين له الدين إذا كانوا في الثرار في شده في بحر صلاطمت عليهم الامواج دعوا الله مخلصين له الدين لئن نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم الى البر اذا هم يشركون يعني اذا انجاهم الى البر واصبحوا في امن وسلام يعودون الى ماذا الى شركهم اذن فمن لرغبك ورهبك قالوا او قال هذا الرجل الذي في السماء قال إذا اعبدوا الذي في السماء ودعي الذي في الارض أترك الأصنام التي في الأرض فإنها لا تغني عنك شيئا وهذا يتجلى في قول يوسف عليه الصلاة والسلام أو لصاحبيه في سجنه أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هل الأفضل أن تكون هناك أرباب متعددون ومتشاكسون فيك أم الواحد الواحد القهار الجواب طبعا أنه الواحد القهار سبحانه وتعالى. تتجلى هذه الرحمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة التي جاء بها المؤمن الموقن يجد راحته في صلاته يجد راحته في صيامه يجد راحته في زكاته يجد راحته في حجه إن يكون في هذه الاحوال يشعر بالرحمة يشعر بالطمأنينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال معنى أرحنا بها يجد راحته فيها جعلت قرة عينه في ماذا؟ في الصلاة فكذلك المؤمن عندما يكون صائما يشعر بالراحة يشعر بالطمأنينة فكذلك عندما يكون في المناسك يشعر بالراحة والطمأنينة ويدوب في جماعة العابدين والركع السجود وكذلك عندما ينفق في سبيل الله ويعلم علم اليقين انه يضع هذا الانفاق في كف الرحمن في يد الله سبحانه وتعالى بمعنى سيجدها عند الله سبحانه وتعالى كما قال وما تقدم لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا فان هذا يكون مطمئنا ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض امهات المؤمنين وقد فرقت شاة كاملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الله بالشاة، يعني هل بقي منها شيء أم لا فقالت يا رسول الله لم يبق منها إلا الكتيف بمن أنهم فرقوا الشات كاملة وأبقوا الكتيف للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها قل لم يذهب فيها إلا الكتيف لم يذهب فيها إلا الكتيف أما فهي كلها باقية بمن التي تصدق بها هي الباقية أما الذي سنأكلها حدها, أنا حدها الدنيا قل لم يبقى منها لم يذهب منها إلا, إلا الكتف بل الشات كلها باقية لأنه يضعها في, في الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي جاء به الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم كله رحمة في تلاوته في تدبره في أحكامه في أخباره في قصصه في في يعني في في أي باب أتيته إلا ووجدته رحمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فالقرآن الكريم عين الرحمة فالقرآن الكريم يشعر برحمته حتى من لا يعرف العربية هل تعلمون أن الناس الذين لا يعرفون العربية إذا قرأ عليهم القرآن يبكون إذا قرأ عليهم القرآن يبكون لماذا يبكون وهم لا يعرفون معنى الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم القرآن الكريم رحمة بثلوته رحمة بسماعه فإذا اضفت إلى هذا السماع المعنى وإذا اضفت إلى هذا المعنى التدبر وإذا اضفت إلى هذا التدبر العمل كانت الاستفادة من هذه الرحمة أجل واعظم كانت الاستفادة من رحمة القرآن الكريم أجل واعظم أيضا الخلق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله رحمة كان الناس في الجاهليه كقطعان الوحوش يأكل القوي منهم الضعيف فلما بؤيت الرسول صلى الله عليه وسلم تراحم الناس فيما بينهم لماذا؟ لأنهم جاءتهم الرحمة جاءتهم الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم انما انا الرحمه المهداه المهداه لاحظ العباره انما انا الرحمه يعني عين الرحمه كقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالم المهداه هذه هديه, هديه النبي صلى الله عليه وسلم هديه قدمها الله عز وجل للبشريه من اجل رحمتها من أجل انقاذها مما كانت تعيشه من الضنك والحرج والضيق وغير ذلك من أنواع التحسرات كان القوي يكون منهم الضعيف كان الإنسان العبد لا قيمة له كانت المراه في الجاهلية لا قيمة لها كان وكان وكان وكان كانت البهائم يعني تعذب في الجاهلية فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم تراحم الجميع فكان العبيد كالأسياد لأن هذا النقطة يسأل فيها الناس كثيرا فلماذا الإسلام لم يحارب الرق لم يحارب العبودية الإسلام إنما جاء من خراج العباد إلى عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل ولكن هذه الأمور لا تكون بين عشية وضحاها إنما تكون بالتدرج ففتح الباب للعزق عن طريق من؟ حنث في يمينه يعتق رقبا، من أكل رمضان ناسيا يعتق أه أه متعمدا يعتق رقبا، من من, من قاتل خطا فليعتق الرقبا، من لم يفعل واحدة من هذه ولكنه أراد الأجر والتواب من عند الله سبحانه وتعالى فليعتق رقبا، فمن اعتق رقبه في الدنيا اعتق الله رقبته في الآخرة. فجلس الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم العبيد مع الاسياد بلال عمار ياسير الى اخره العبيد مع ايش مع عثمان عبد الرحمن بن عوف ابي بكر عمر مع الاسياد هل جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمه أم لا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة البهائم التي البهائم العجم يعني التي لا يمكن مخاطبتها بخطابنا نحن جاء النبي صلى الله عليه وسلم برحمتها فإذا بالجمل يبكي الجمل يبكي دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان في المدينة فوجد جمالا يبكي فقال لي من في البستان لمن هذا الجمل فقال صاحبه لي يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تدئبه وتجيعه إنه شكاء الي أنك تدئبه تدئبه بمعنى تجعله دائما ودائبا في في العمل تدئبه بمعنى تتعبه وتكثر عليه السقي يعني كي يطلع به الماء من البير وتجعه في الوقت الذي تشغله كثيرا لا تعطيه إلا الا قليلا اتقوا الله في هذه البهائم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقل الله في هذه العجماوات كلها صالحة واركبوها صالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن تكون يعني أن تعليفها وأن تطعمها وأن تسقيها ثم تستعملها الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه العجماوات ولكن لم يسخرها لنا من أجل الإضرار بها ولكن سخرها لنا على أن لا نكلفها ما لا تطيق وأن لا نجيعها فنحن مسؤولون عنها إذا ماتت بالجوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت مرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فتبين من هذا أن الإنسان قد يدخل النار في هرة أو قد يدخل الجنة بسبب إخراج هذه الهرة من سجنها أو إطلاق أو إطلاق الطير من يدي الصبي كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر وجد طفل يلعب بطائر حتى لا يزعج الطفل اشتره منه أعطاه مقابل خذ يا ولد خذ مقابل هذا الطائر خذ تمنه الولد أخذ التمن وأعطى الطائر لعمر رضي الله تعالى عنه فأطلقه عمر فلما توفي والتحق بربه سبحانه وتعالى سأل رأاه بعض أصحابه في المنام فقالوا له ما فعل الله بك فقال عمر غفر, لي غفر الله له قال له بما أن يظن انه يقول غفر لي بجهادي وبكوني عدلا ونشرت العدل وفتحت الشام وفتحت مصر والعراق وما إلى ذلك فقال له غفر لي بطائر أطلقته بطائر أطلقته قال العلماء لماذا لم يذكر الأعمال الجليلة والعظيمة قال هذه الأعمال الجليلة والعظيمة ادخرها الله له لتكون في رفع الدرجات أما المغفرة فكانت بأبسط الأشياء غفر الله له بإطلاق الطير، واستبقى له سائر الأعمال لأجل ماذا لرفع, لرفع الدرجات إذن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للعباد رحمة للمخلوقات كلها رحمة للكون هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه للكون الذي يقول الله عز وجل فيه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها هذا قانون الإسلام في التعامل مع البيئه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لاحد العباره القرانيه فالقران الكريم صالحه اصلا لسنا نحن في حاجه الى مدى إلى ان نصلحها فهي صالحه دورنا نحن ان نحافظ على هذا الصلاح ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها في حين ذم الله عز وجل اهل الكفر والشرك بانهم عندما يسمعون كلام الله عز وجل الله تولوا وهم يفسدون في الأرض وهم يفسدون في الارض ويهلكون الحرث والنسل لماذا يستحضر القران الكريم هذه المسألة عند جاء عند التولي أو عند الحديث عن تولي الكافر واعراضه عن هذا الدين واذا تولى سعه في الارض اللي يفسد فيها ويهلك الحرث والنس بمعنى ان كفره وشركه مضر بالبيئة لانه لا يعرف الحلال والحرام والحق والباطل فيتخبط تخبط اشوا بين المؤمن بينما المؤمن يعرف حدود الله في هذه الأشياء فالمؤمن كما وصفه القرآن الكريم كالشجرة المتمرة الطيبة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض وبأغصانها في أجواء السماء توتي وكلها كل حين بإذن ربها بمعنى لا يصدر منه شر المؤمن لا يصدر منه شر المؤمن لا تخافه البيئة لا تخافه البحار لا تخافه الطيور طبعاً كما لا تخافه البشرية كما لا يخافه إنسان أخوه في, في اللحم والدم؟ لماذا؟ لأن الناس آمنون من جانبه لماذا؟ لأنه استقى من عين الرحمة استقى من هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين إذا فهم هذا وهذا فقط شيء شيء مما يمكن أن يقال وإلا فالمجال في, في هذا الباب واسع جدا. الحديث عن رحمة الله عز وجل العباد برسول الله صلى الله عليه وسلم الباب واسع جدا ولكن هذه إشارات لكي نعلم لكي نعلم ما من الله عز وجل به علينا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما وصفه بقوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التسكية والتعليم فهو نبي الرحمة ونبي الحكمة لأنه يعلم الناس الكتابة والحكمة والحكمة طبعا جاءت من الإحكام وهو الإتقان والمراد بها كل ما وافق الصواب كل ما وافق الصواب ووصفت سنة السنة النبوية بكونها حكمة لأنها كلها صواب لأنها كلها صواب يعلمهم الكتاب والحكمة إذا صحت نسبة الكلام أو الفعل أو التقرير للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق الذي لا جدال فيه فهو حق الذي لا ينبغي لأحد أن يناقشه من منظور العصر ولا من منظور الفكر ولا من منظور العقل ولا من منظور التطور ولا من منظور التقدم ولا من اي منظور اخر فاذا صحت نسبه القول او الفعل او التقرير للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق سواء ادركت ذلك عقولنا ام لا سواء وافق ذلك اهوا وافق ذلك ام لا فلا بد ان نعترف بانه حق بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يزكيهم ويعلمهم التزكيه هي التربيه والعلم شيء اخر ولا ينفع العلم بدون تربيتهم وقد تكون التربيه وحدها نافعه اذا كان لديك من العلم على قدر ما تصلي به وتصوم هذا يكفي هذا يكفي إذا كان الإنسان يعرف أنه يصلي ويحسن صلاته ويحسن صيامه وإن لم يكن يقرأ ولا يكتب فصلاته صحيحة وعبادته صحيحة ولكن هذا متوقف على كونه متربياً بتربيه الإسلام ومتخلقا باخلاق الإسلام وقد يكون الإنسان عالماً يعرف العلوم كلها التي لدى البشرية ولكنه غير متخلق ولكنه غير متادب ولكنه لا يقف عند حدود الله عز وجل فهذا كبر عليه اربعا لوفاته فهذا هو العلم الذي لا ينفع والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يستعيد من العلم الذي من العلم الذي لا ينفع اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع كثيرا ما يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع ولهذا قدم الله عز وجل هنا التزكيه على التعليم ويزكيهم ويعلمهم يعني التربيه اولا فكثيرا ما ننشغل بالتعليم ولا ننشغل بماذا بالتربيه اي حتى يكون هذا امر متضحا لنا جميعا كثيرا ما ينشغل إنسان مثلا بحداقه ابنه وفهمه وكونه يحصل على النقاط العالية في, في القسم يعني يأتي مثلا ب 16 15 نقطة على 20 17-18 على 20 ويفرح بهذا وحق له أن يفرح ولكن هذا الطفل لا يربيه على الإسلام لا يربيه على الصلاة لا يربيه على الأخلاق الفاضلة ها هو في جانب متفوق ولكنه في جانب آخر في أسفل سافلين يعني في جانب التربية لا يملك منها لا يملك منها شيئا في جانب النقط في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء في سائر العلوم الأخرى الطفل أو التلميذ أو الطالب متفوق ممتاز هل يصلي الصبح لا يصلي الصبح هل يصلي الظهر لا يصلي الظهر هل يصلي الصلوات الخمس كلها لا يصليها هذا غير ممتاز واسمع هذه الكلمة ابنك هذا غير ممتاز فهو ضاحب اي ساقط فهو من المضحضين أي المبعدين المتروكين لان التربيه اولا ويزكيهم قبل ماذا قبل ويعلمهم قبل قبل العلم فالتاديب والتربيه فرض عينين والتعليم والحصول على الدرجات العاليه والتخصصات فرض كفايتين فكيف نتسابق في فرض كفايه ونحن نفرط في ماذا نفرط في فرض العين الذي هو التربية الذي هو السلوك الذي هو الأخلاق واذا عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه في هذا الباب صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في تربية الأمة في تربية الأمة صغاراً وكبارا رجالاً ونساء فاذا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة عشر سنوات في المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أمة في جانب العلم علماء في جانب الزهد زهاد في جانب الجهاد فرسان في جانب الإفتة مشتهدون في جانب القضاء حكام في أي جانب من الجوانب فانك ستجد. الصحابه رضي الله تعالى عنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلق والدين كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه قال تعلمنا العلم والعمل جميعا تعلمنا العلم والعمل جميعا ما كانوا يتعلمون العلم وحده ولكنهم يضيفون إلى العلم العمل وقوله تعالى ويهديهم إلى صراط مستقيم فهو نبي الهدايه صلى الله عليه وسلم هذا الله عز وجل به الأمة ففتح الله عز وجل به أعيناً عمياً وقلوباً غلفاً وآداناً صمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يهدي فهو الهادي إلى صراط الله المستقيم مش الهادي ولا مش لهدي فهو صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط الله المستقيم الذي لا يفهم هذا يقول الهدي هو الله لأنه يقول إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء فيكون الجواب لهذا الشخص إذا كان الله عز وجل قد قال إنك لا تهدي من حببت فهو الذي قال ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي لام هنا لام لام الابتداء وليس لام النفي وإنك لا تهدي إلى صراح المستقبل وإنك لا تهدي لا مولي ولا مولي ابتداء تفيد ماذا تفيد توكيد الفعل الذي دخلت عليه فهداية النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة ولكن حتى لا يعني تبقى حائرا في الجمع بين الآيتين بين الآية التي تقول لا تهدي والآية التي تقول إنك تهدي وإنك لا تهدي فالهداية يقسم العلماء إلى قسمين هداية توفيق وهداية إرشاد هداية توفيق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي خلق القدرة على الطاعة وتسيير العبد نحو الطاعة وتنشيط العبد نحو الطاعة هذه من الله سبحانه وتعالى تسمى هداية التوفيق وهداية إرشاد هي الدلال على الطريق هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم بمعنى أنك ترشد الناس إلى صراط المستقيم بمعنى تقول لهم هذا حق وهذا باطل بمعنى تقول لهم خذوا هذا الطريق واتركوا هذا الطريق وهذا النوع من الهداية يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مستوياتها ويملكها الناس في مستويات اخرى فانت ايضا هادئ عندما يسالك شخص اين الطريق الى المكان الفلاني فتقول له هو هذا او هو هذا فهل هديته ام لا هديته إذن فانت ايضا تهدي اي ترشد وتدل على مدى وتدل على الطريق فكل من دلاك او من دلك على الطريق فقد هداك ولهذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورى في هذه المساله ليلة الهجرة حيث لقيهم عرابي فقال لو من هذا فقال هاد يهديني هاد يهديني, هاد يهديني هذا الأسلوب يسميه البلاغيون البلاغ يسمونه التورية هاد يهديني والمراد بهاد يهديني يعني رجل يدلني على الطريق أنا لا أعرف الطريق من هذا البلد إلى بلد آخر هاديا يهديني خيريت خبير بالطرق خبير بالمسالك فاقول الله جزاك الله خيرا خذني الى المكان الفلاني فاني لا اعرف الطريق هل هذا هادن بلا هاديني يهديني ولكن ابا بكر لا يقصد هذا انما يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الى الله هاديني يهديني إلى الله يذلني على الله يرشدني الى الله سبحانه وتعالى يقصد المعنى العالي للهدايه وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا إلى الله سبحانه وتعالى وليس هاديا من طريق الى مكان معين إلى بلدتنا وما إلى ذلك هادين يهديني فظن الأعرابي أن هذا الرجل خبير بالطرق فانصرف هذه تسمى ما ماذا؟ التورية عندما تنطق بكلمة تحتمل معنيين وتريد أبعدهما تحتمل معنيين وتريد أبعد أبعد المعنيين كما ورى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه اخرى في غزوه بدر الكبرى لما ذهبه ابو بكر يعني يبحثان او يتجسسان اخبار المشركين فوجدوا عربيا فساله عن قريش فقال لهم ان صدق الذي اخبرني فانهم سيكونون اليوم في المكان الفلاني اي في المكان الذي وجدت فيه قريش قالوا وما اخبر محمد واصحابه يعني محمد محمد هو المتكلم قال ما هي أخبر محمد وأصحابه قال إن صدق الذي حدثني فإنه سيكون اليوم في المكان الفلاني أي في المكان الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم جيشه جنود الإسلام قال إن صدق الذي أخبرني فإن محمد وأصحابه سيكونون اليوم في المكان الفلاني ثم أردنا بصاصة من ينصرف هو أبوك فقال له من أنتما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء وانصرف نحن من ماء فذهب الأعرابي في الأعرابي بعقله أمن ماء العراق أمن ماء مزينة أمن ماء كذا أمن ماء لأن العرب تسمي القرى تسميها بمدى بالمياه ماء كذا لأن طبعا القرية لا تنزل إلا على على ماء لا تنزل إلا في الواد وفي الشعبة أو في المكان الذي فيه ماء فيقول ماء فلان وماء فلان وماء فلان, وماء فلان الخريف امين ماء العراق امن ماء مزينه امن ماء كذا امين ماء فاذا ذهب به فكره يبحث عن الماء وانما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلد والترائب يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان اصل الانسان من ماء فوراء حتى لا يدل هذا العربية على جيش المسلمين إنه لو قال له نحن من المسلمين سيأتي أيضا متجسس المشركين ويقول له إن مسلمين كانوا هنا فهم في هذا الواد وفي ذلك الواد وما إلى ذلك والحرب خدعة كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن فنبي النبي, النبي صلى نبي الرحمة ونبي الهداية والتزكية والحكمة قد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا وتواصوا بالمرحمة هذا جزء من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة التي رحم, رحم الله عز وجل بهذه الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالناس يتراحمون فيما بينهم بفضل هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاطفون فيما بينهم بسبب هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر إنما يرحم الله من عباده الرحماء يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فبعثه الله عز وجل رحمة لأمته إذن فهو رحمة فوصل الله عليه وسلم رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما عليهم يترحم عليهم صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لامتي فانهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فانهم لا يترحم عليهم احيانا ويترحم عليه امواتا يذهب الى البقيع ويترحم على اهل البقيع يذهب الى, إلى شهداء احد ويترحم عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى, وعلي وسلم ومستغفرا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفره لامته يطلب الله عز وجل ان يغفر لامته يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغفاره يتعداه الى امته ورحمته تتعداه الى امته وكل ما من الله عز وجل به عليه يتعداه الى امته اذا كان هو نبي الرحمه فأمته امه مرحومه إذا كان هو نبي الرحمة فامته رحمها الله عز وجل بوجوده فيها وباستغفاره إياهم فإذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفرون لأنفسهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يستغفر يستغفر للمؤمنين لا إله إلا الله وجعل أمته أمّة مرحومة ووصفها بالرحمة ووصفها بماذا؟ بكونها أمّة مرحومة وأمرها بالتراحم فيما بينها بالتواصُو بالمرحمة وأثنى عليه فقال ان الله يحب من عباده الرحماء ان الله يحب من عباده الرحماء وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء انظروا الى هذا الى هذا الربط ان الرحيم يرحمهم الرحمن يعني اذا اردت الرحمه وكنت في حاجه ماسه اليها ماذا سافعل أنا أرحم فبيرحمة من في الأرض تتنزل علي رحمة الله سبحانه وتعالى بك لكل من يبين بحالك الرحمة نازلة من عند الله عز وجل إليك ثم منك إلى عباد الله عز وجل إلى الناس هكذا لا تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن ترحم الناس تقهرهم تظلمهم تشتمهم تأكل أموالهم ثم تقول بعد ذلك اللهم ارحمني ابدا كيف يتسنى لك هذا وقد ظلمت هذا وشتمت هذا وأكلت مال هذا ثم تستنزل الرحمة بقولك اللهم ارحمني إذا أردت أن, أن يرحمك الله سبحانه وتعالى فارحم من في الأرض فارحم عباد الله سبحانه وتعالى وأما رواية نبي, نبي الملحمة أي الرواية التي ورد فيها نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من القتال والسيف وهي صحيحة لماذا قال وهي صحيحة ليرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سيف ولم يكن له جهاد ولم يكن له قتال في مقابل الذين يقولون ان النبي ان محمدا هم لا يقولون النبي لا يعترفون بنبوه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضره انما يضرهم هم انما يضرهم هم يقولون انما بعث بالسيف والقتال وسفك الدماء وما الى ذلك هذا غلط والامر الاخر غلط والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحيما مجاهدا برحمته رحيما مجاهدا برحمته فجهده صلى الله عليه وسلم رحمة جهاده صلى الله عليه وسلم رحمة كيف يكون الجهاد ورحمته ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم معاندين ومقاتلين ومشركين إلا واستخرج من تحت أيديهم المظلومين فيشعرون برحمة هذا الدين ويشعرون ب ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رحمهم فعلا انقذهم كثيرا ما يستعمل الناس في زماننا هذا كثيرا ما يستعملون الاسلحه الفتاكه باسم رحمه ذلك الشعب يعني يقتلون الشعب باكمله ويقولون انما جئنا من اجل رحمه ذلك الشعب وعندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو بعث بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت في المعارك التي خاضها طوال عشر سنوات من الطرفين أي من المشركين ومن المسلمين إلا ألف ومائة وبدعة وعشرين ألف ومائة وثلاث وعشرين ماتت في حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها وتموت في حروب الناس في ليلة واحدة آلاف مؤلفة في ليلة واحدة في يوم واحد آلاف مؤلفة فمن هو نبي الرحمة ومن هو نبي القتال والسيف النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهو قوي في عشرة آلاف من المجاهدين والمشركون ضعاف في قلة منهزمين منكمشين ما الذي حدث؟ سفكية الدماء؟ لا انتهكت الأعراض؟ لا سبية النساء؟ لا إذن فتحه صلى الله عليه وسلم لمكة أو غزوه لمكة؟ رحمه الله صلى الله عليه وسلم لمكة رحمه دخول المسلمين للمقدس رحمه للمقدسيين دخول المسلمين للعراق رحمة للعراقيين دخول المسلمين للمغرب عقبة بن نافع وغيرهم من المجاهدين رحمه لأهل المغرب فكانت هذه الفتوحات بمتابة سيل جرار من رحمة الله عز وجل أخرج الله به العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل اكتبي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمواصله الحديث عن هذه الأسماء والصفات التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته فإلى ذلكم الحين استودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين